شم سوي فيك الهام يا شايله وحدك خل الكدار والغام ويقابلك سعدك مرضى أنا ايدك على خدك الدنيا ما تسوى الدمعة والشكوى اضحك وخليها ربك يسويها شمسو فيها Al-Ham Ya asha ilaha Ya asha ilaha